قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحلمون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 امَّتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنْ تَخْفُوا أَوْ تُبْدُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ولا تمشوا باياتي فمن قليل او ايافسقون ولا تنسبوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه وااتوا الزكاه والكاعو معرافا اتامرون الناس بالضرس ونسون ان انفسكم وانتم تحنون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكرون